هذا فائده بالنسبة لدرس الأمس أحد الأخوة سأل عن حديث اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم إلى آخره أنم عيني وأهدئ ليلي يعني في من أصابه قلق فالحديث لم يثبت الحديث ضعيف جدا ومن أراد مرجع يرجع إلى السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1328 وعشرين هذا أحد الأخوة يقول هل هناك لك درس آخر بعد الدرس آه توقف عن عن الدرس وربما إذا تيسر يعني في بعض ال... هذا ربما يكون بعض الدروس إن شاء الله وسيبدأ ال... الوالد من يوم السبت القادم بدرسه المعتاد بإذن الله عز وجل يقول هل لو صليت وقرأت القرآن الثواب الى الميت هل يجوز ذلك الأظهر الله تعالى علم أنه الجائز من ذلك ما دلت السنة على جوازه قال الله تعالى وان ليس للإنسان إلا ما سعى فالأصل أن الأعمال التي يوهب ثوابها ما دلت عليه السنة مثل الصدقة ومثل الحج عنه والاعتمار فما دلت عليه السنة يفعل أما الصلاة وقراءة القرآن فلا أعلم ما يدل على ذلك فيبقى الأمر على المنع يقول هل يصح هذا الدعاء الذي أسمعت من أحد العوام أتحصن بحصن الله المنيع ساسه في الأرض ورأسه في السماء إلى آخر هذا كلام, ما كلام غير, غير مستقيم و وهو من تكلفات العوام وهذه التكلفات دائما تنشى عند الجهل بالسنة والجهل بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فمثل هذا لا يلتفت إليه ويجتهد الإنسان في تعلم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا عطس شخص فهل يجب على كل من سمع أن يشمته ولو كانوا جماعه ولو كانوا جماعة فهل يجز الواحد من أهل العلم من يرى أنه يلزم الجميع ولهذا مر معنا الحديث قال حق على من سمعه حق على من سمعه أن يسمت إذا حمد الله فحق على من سمعه أن يسمت ومن أهل العلم من يقول إن, إن, إن, أن هذا واجب إذا قام به البعض سقط عن الباقين يقول هل عض الشفة السفلى ورد في منع التثاؤب لم يرد ولكنه من الكظم يعني من الكظم إذا كظم بعضها أو بضم الشفتين بعضهما إلى بعض هذا كله من محاولة كظم التثاؤب هذا يقول كنت أعاني من وساوس كثيرة في جميع أحوالي وبعدما شرحت لنا آية الكرسي والأدعية في تحفة الأخيار والمحافظه على الذكر والاستغفار ذهبت عني هذه الوساوس واصبحت اخشع في صلاتي ثم هذه الايام ب... ثم هذه الايام ثم هذه الايام بان هذه الوساوس تريد أ... احس هذه الايام بان هذه الوساوس تريد ان ترجع لي بعدما عانيت منها كثيرا فعلى سبيل الإخبار فماذا تنصحني أنت عرفت الآن فضل الذكر والدعاء وفضل مجالس الذكر وفضل الجلوس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عرفته ورأيت أثره عليه فخير عرفته الزمه تلزم الأذكار والزم هذا المسجد والدروس التي فيه والدعاء وستذهب عنك أنت الآن رأيت الخير بأم عينيك و وشاهدت جلست و و, و... ولزمت مجلس الذكر فنفعك الله تبارك وتعالى ووفقك فا فالجاد أنت رأيتها وابصرتها بنفسك فالحل هو أن تصبر نفسك و و وتلازم مجالس الخير و مجالس الإيمان والصلاة في المسجد والرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة هذا الذي فيه الحل مع الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم واسال الله عز وجل أن يمن عليك وعلينا أجمعين بالصحة والشفاء والعافية هذا يقول هل يعتبر الزيادة في الذكر من البدعة الإضافية إذا زاد العبد في الذكر ما لم يأذن به الله فهي بدعة إضافية والبدعة أنواع ومنها ما يسمى بالبدعة الإضافية يعني أن يفعل شيئا مسنونا ولكن يزيد عليه ما لم يرد في الصنة هذا يقول والده مريض ولا يستطيع أن يقوم إلا أن نقوم بتعديله في أوقات الصلاة ونحضر له تراب لكي يتيمم ولا يستطيع أن يضرب بيده إلا أنه يلمس التراب هل تيمم صحيح الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم ويطلب الدعاء لوالده نسأل الله جل وعلا أن يمن على والده وعلى جميع مرضانا ومرض المسلمين بالصحة والشفاء والعافية ونكتفي بهذا القدر والله تعالى علم ما صلى الله عليه وسلم